سبحان <تصفيق> الذي يسرى عبده ليلا من المستد الحرام إلى المستد الأقصى إلى المستد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه دل بني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حمل مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين ولا تعل النعلوا كبيرة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 إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا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 هُوَ مَنْشُورَا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن وَلَّ فَإِنَّمَا عليها عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ بعباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العاجل تعجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما دحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن من الداهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 لا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم رَحْمَةٍ رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله أكبر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 وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 تجعل مع الله لهن آخر فت القافِدَةَ النَّمَمَلُمَمَدُحُوراً أَفَأَصْفَأَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً